ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بلأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 فَلَمَّا أَخَذَتْ خُمُرَ رَجْفَتُهُمْ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَاهُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ كَتُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْلِكُ مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُ سَأْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ